وَمَا كُنْتَ تَتْلُ من قَوْلِهِ مِنْ كِتَابِهِمْ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبَاطِرُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 اعوذ بالله انك سألجين بسم الله الرحمن الرحيم وقبل ان اعوذك انه هو آيات دعفرتني اللي فاته قميضها سورة العنكبوت قال سبحانه الله وحده ولا تجادلوا مؤمنين تعداتين هلال مرمنة هلالكتابي هو كتابك اللي فيه هي الكواهي يهودي النصارى إلا بالله تي مرن كيموريين هي الضودي هي ايضو احسنو ونأكسن قال الله الضودينا وقال سبحانه وتعالى ضودي ee balankeed ma kaanta khayr we walu kala fogaa daawo ala skuunaa oo sheitaan baad ka soo kala dhagala oo dad sano sanane baad yogaan rasuulku yii ilaatuul jadal la inta aanu taayann ma baadewan ila soo inay muran ka yaanu muranku inta badan wax ma taraw laakin maral oo haqa u cadaynayo oo marka مرت على الكتاب خالد دالينا إلا بيلك تداود ديمويه هي أحسن وين accent إلا الذي نظلمه هو يو دل ميقللين أو جارد أو حق أو كسب جراني الكتاب ككامل إلا الذي الكتاب بِالَّذِي كتابتي من ذيله للسعوديه الينا الحجه النجا ومن ذيله يكي للسعوديه اليكم لابدوا فميسن سبح والاله هنا والهكم واحد وكاس اله النجا معبود كنغا يكين والكر لكن ينك ايا كل خد بعض باب الفعيد ونحن انجنا لله اله جاكل مسلمون او غان سنهاي اراي جاتن سدبن او القوم كي جال سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا فذكر قول يد دبدن يو وخما تران وخن باي سلا لكن قو اند سمو قط جهود تي سمين ايان او جالدا عديين او دينكه كسديريان او دلدا لا وري الله او لايو وكذلك انزل كذلك كما انزلنا القط فلان قطبتها لأسود الجنين لأنزلنا لأن أسود الجنين إليك هذه حقها الكتابة فالذين قوي آتيناهم أنصرينك إن الكتابة كتابك يؤمنون به وكتابك ويدا قيب الله ومؤمنين هذا الجسد والرماني سيوي وبدلنا سعرض ومن هؤلاء أكوان نبي الله إن هذا الغوصة عرضت هنا من هو كميد يؤمن به كتابك الرماني وكذلك كما أنزلنا الخطب الذين من قبل kutubte hore san isoo dajine ka ku soo dajine halka taaba fa ladina aqaynaa mulkintaaba kuuta tab kitab ka ansay ma'ul kitab ka haa yu'minu bi kitab ka oo man kuwa kamay yu'minu محمد يورنا ساسه عين قريئ يكو رسول كلاد ساسه عين ونا يحد مدي بآياتها اعلان الى الكافرون ام وما كنت مع دنى نبي الله محمد من اخريا من قبل كتابك مرتي من كتاب ولا تخطوه ما القرج يمينك اذا نبه شا دخرى كتابها او تقانها قرا القا او قراها و هو اقرئ جرتي غلطا وشكل لاهاين البقدرون ادكال أول رح طري أقوامهم بيه إن بلند بهن استعجال إسرائيليين أو أصحاب العقول وكقولان كتبان تاني أسرع بعدها ما كان محيص سامي الله هاي هذي كتاب رسول بعد الكار أي عليه سبحانه وتعالى حد أرنما هاي الله وقرى القميضة تعني ما خلاه إلائي بسم الله في ترك خير كإلائي لضانيه وجعله إنه واحد إلائي حجي سود كسودي نعيّل يا رسولك وحنا ما أخريه وعيدوا حكمته أخري السنة وحنا ما أخريه ميرو وحنا كريين هذا نحن نعجز الناس أنت اللعبة صوت ربا وما كنتم مع هذا نعين تطلوه مداخريه من, من قبله كتاب كنهرتي هرتي من كتاب ماذا أخري جرين ولا تطلطوه ماذا أخري جرين وكتاب يوحل قريه بيمينك عمت هذا الميل كتاب إذن هذا ساسع لعي لهي لارتاوه وشكل له المبدرون أهل البادل بل كتاب كان رساقير ما هي وين تايه سكيد هو كتاب قنائات وعير بينات أو على العد بحكي هذا الأيام معناه هذا الفاضد سوى البابوي عديه ووعد في السطور الذين كل لواه ذيك كجرا عيضة هني أوت العلم اللي سيف يحفظ سن ومن هالكتاب كان كتب توارك كذا دويني هاي كتب تواري والتحريفة ووهل اترى أنت لق رجل هذا دري با أنت لدنا لقط تواري أنت ما إذا تكون على الله ما حد ينتجني كتب لكن إذا الكتابكم توارو كل اللي يحكم يدها. سواء اللي قرأ أو وكو قريبها. هذا نضد ألف تربان الملايين بحسب السماء. هذا السلمات حريصين كروا. إلهي بقكتب على السماء وتعالى بل كتابكم مثل ساق القرطى. أو ما هي هو كتاب آيات وآيات بيجينات على العلو. شىء تقولي الذين كل الله هذا كجرا بوكجرا وصل العلم نسيت كه العلم لها. كيف ذنبه علي سماه الله؟ قلبه وجيه لا وما يحد منديا بآياتنا أيضا أن لا يرضى عليهم بديو. وقالوا وحي لهم قريش يجاري. لا أوله أنزله هل أنزل من حاله سودجيوه عليه, عليه رسول كده في سآيات أيضا مخلوقه مش بده حاجة رب جماع لو جسد جيوه أعلاها لو جسد مخلوقه هو. نعم نبي عيسى أمبير إله سبحانه وعالي لا سنجح يعني معد الكهوي مخلوقه على. إنما الآيات عند الله qaydaha ilaahayki sunbaahayno hadduu doono isaga ilaahay subhaanahu wa ta'ala soo dajinay anoo ma dalbanin oo ilaahu isii madhiid سبحانه وتعالى wa ta'ala إلهي usakkeen ilaahi bana hayso aniga guunta waxa ugu jirma saagu jiwa baalish subhaanahu wa ta'ala lan aad bay ubadna hayso sura faat sana ilhan an aad noqen ilaahayna waha u diiday caayad lama oo makhluuqaha illa walah ilaahayna umadana umadargiin taas لكن ku waayay oo dhan ka way wulayso dajo wa kitaabka nuujada oo hal sura ama hal aayado isoo ka raa ay keenayentay dhamaan suugaano inta soo jira ilaa inta soo tabtan faatu bi mis bi quruxa ka ina walaayaytu indalla ayin leheysan baan aanu ganka kuma istaw iyo mana oodi kar wayna ma ana najiir muuin ba ana wax kale oo duushay iga saaran oo shaqo ay ka majire digana hayada ka digay wax aan ka digayo oo sheegayna waa wax muumin raadu awr هنا قفتان مين وقف الليين أن انزلنا هنا سوى الدجين عليك دش هذا القتال يطلعوا على الاخرين عليهم دشه ابو علي سبحانه وتعالى سوى تعالى ومثلوا وعرب فالصح هذا ايه ادي ادي قفل ريين وحصوله الهي وحل كسوى الدجين وحا واختقع ضدكو اي اي قفانان اي قميان وحكسر مروي او بابي ay ila kusoo deeyeen iyo arabtii waqtigaan ay ku faani jireen oo ruuxa ugu sareeyo ruuxa shaaciirka subhan eh xadiiqo hadalka badan hadalkoodii oo dhan ay uleemo wa surtaha ugaameysanayso weexso saxta ay u qof la waligaa la soo kulan rasuulka uu ilaay kusoo او معني سعاده القبودي حرف حرف ايو قرانيه وحو سن كقرصون تاكني ان في قفيلين حد اي حق روان ان اي غرتان رسول كان انه يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كان يي كلامي لد نذكر والله ان كن لا هو دم انت وحد بدع ما استدعتم عكس اويات باليوت الله وحون لا لم اول ما يقتين اي اله جرتان انو كتابك سعودي يرسلك الهي انه الله سوى دري مين او قفيلين ان انه انزلنا عليك إن دشر الكسود الكتاب يطلع والآخر عليهم دشر القو إن في ذلك كتاب كان سودجي سل الله رحمة توان نحرسهم كتاب كان إلهي سوديني وسودجي حتى قالوا نحرسوا على كجارا كورد الجلمركي فصولك بينيام بولاك خروق قارب صومم كيرميان الدعديني آخره نحرس إن في ذلك كتاب كان سودجين الله رحمة وذكره وموحده وانوه يون حريثه هاي وموحده هاي وقلبه قونه ريال لقوم يؤمنون تذكروا هاي سوه قوان كان حتى تعدون كيون حريثه هاي وكوبة بالين اياه قلوها لاجم عذاب ناخرها لنسوا هاي قلوا حسنا با. كفى بالله حضر إذنكم ديدين هنا الرسول هاي بالله بقفرا بيني لح وبينكم لح شهيدا مرحى تعاون هذا إلّك إدي الدين إلهي بسمحنا والتعالى هنا غفل مرجعهم هنا رسول إله إلهي بقي يوبه. إلهي بسمحنا والتعالى إخواني سامود إلّك صدرت وحوله إلّك أبا نعداد إدي الدين إلّك أمبا وحكونا قناه أو اللوبي عداد بين الإنسان رسول الله إلهي بسمحنا والتعالى مخاطئه تفاب الله شهيدا إلهي بقفل بيني و بينكم شهيدا يعلم إلهي ووجه ما في السماوات مخلوق السماء القصة بإلهية والأرض أبوك مخلوق القصة والذين كوي آمنوا هم بالبعض كوي أسنام إيو وعن وحرعن هميو وكفروا بالله إلهية حقها يجرينا بين إيو كو كفري أولئكم الخاسرون كواسر وقوة نبقوا خسارين الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك النبيل المحمد ويكادك بلبيان بالعجازة على بأن الله تنكريه ولولا أجلوا أبو انها عذاب كان انقذ دقسان ايانا اليه النوكن لو قد بدقين ولولا اجل مدهب داين مصمن مقعابا لجاءهم العذاب عذاب قوم لها ولا يأتي انهم وهو ايمان اياه وهو ايمان اياه عذاب بغسة ان وهم لا يشعرون ايضا قال لماذا كل انطبوا عليه سمتانه وتعال قال لماشاء الله دي اللي kay baana adunka ilahay ku calabe oo iyo kala dilay intoodi wawooyada balaayda ilahay wan badar baa lagu laayo walay eh way saajinina ka bilalaabe bay kaad dag dag dal bayana alam no kan bigi walula ajal musamman mudda bayna jilam ilahay agti samagaa wana ilahay subhanahu wa ta'ala maraa wi waqtiga كان imanaysa la jaahum alala sawal ba gelbu leh kana dun kala عذاب كين دبله لغ كان طويل، وإله سبحانه وتعالى مده، ولا يأتينهم، والله يأتينهم وويم وويم عذاب بقثة سكرية وهم لا يشعرون ويستعجلون، ويكدك تضل بيان بلا عذاب، وإن جهنم جهنم نعسر لمفيدة ويكافت بالكافين قاضي ما لو ببحني لمهاي يو وكهر يوم معلم إله سبحانه وتعالى جهنم كذا جامد إحدى ساق كافتر من العذاب عذاب من فوقهم حق القرى ومن تحت الجيلهم لغاها والصوبة ويقولوا ألو تقول لي دوقوا للدمين والغجة ما كنتم واحدة هذين تعمرون عملك الثميسان هي أبا المركز للدمين استصدروا لغاية سبحانه وتعالى ويقولوا ألو تقول لي ما كنتم تعمرون وحنوا علاك نوا عمل فيني للدمين يا عباد الضميسان اللي بنا عمناه الضميسان يكتابك الرميو إن أرضي واسع للك هيقو qa wasaa feeye isa gudduu injirada marka lagu boorinay dadka lagu boorinay dadkii waqtiga joogay dad walbaba dad ayda la reer ma kaayti ama dadka ay joogtaan ma iyo akhriyo garfuthay ee kuwana dunka adar jooga iyo kuwa isku si ay aydu ho dabqaaysaa isoo sibay usoo hawl galayyo garaadi waqtiga wa taara marka ee maka kijkira haddana way diistaayir dhulka gaal in laga jiro waa waajib oo dhulka islaamka loogu jirodo ya ibadi atomada alladiina aamman in ardawsaad dhulka waas marka bay maal ibadeed ee xiladeed ku suurtayay weeydo oo shacaayirti ad ku muujin weeydo ilahi subhanahu wa ta'ala dhulka ya wasaad oo keejro mash fa ya faudun aniga yaaab kali dhulka ganaayga abuura waashin hadad waxa samaysay waa dhamaayay hadadii do tagaayo dhammaad hadar uu garaa ka soo toosay wal gaajoonow weel ugu diri oo wakaaso saadhin mar walba oo dhamaayay samaysay joogtaas ku dhamaayay shoo walba bood uu هذا hayo laakiin hadadba ilaahay ku calaacsana dhamaad ka war hadar uu garaa uu دل في عانو إلهي وجعيه كل من بله كل نفس دائقة في الموت نفعل بموت بيضاء بمين ثم إلينا حقا نجد في الجوعين مركب المثال حقيا هذا يشتن إلهي حقيا سليلين سعيني والذين آمنوا هو إلهي كمين الصالحات لنربوه أنه واندجيني النام في الجنة من الجنة الجنة حقا غرفا مال عادوا دارو يقولي عادوا آل الصفحي ايه اندجيني النام عليه سبحانه الولاي guriya oo soo bax waxa soconayaa alaane harwog yaroo kaana i malabii biye i khaamraay kuwan kalaanayn isku magac kale hayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala kale uu garamay inagu ayna maanta garanin laakin waxaan maan naqaano adduunka ugu naqaana la magacii shalay uu u sheegay qaaridina tawo ku wara yaan jannada nicma وقال لينا قوي صبروا طاعا قصري معاشا كفري قدرك الى الله سبحانه وتعالى وكن كصبري وقوا ويؤجر كل النعم بدنياي جنود ميلها سر لي gaini والذينا قوي وعلى ربين الله من دابهن وحنول او صوله لا تحميله دابده سنقاذنين ونحمبها لن خزقها فزق الله با يرزقها إرزاق وياكم إذنكا إلهي لن يرزاقه الله سبحانه وتعالى خزقه ويتانكي كعكسي حرامه ورأي وانه مال حرامه ويجيوه إلهي جريه ويسكبه في الإنساس رب الله سبحانه وتعالى انت المفلوق انا وحوقها لن يجيو إلهي لن يرزاقه اخلوه طبعاكي وحماية المردكتان وروح ومقعتان وحي يربع و innaga iyo godad yah ama macluuq yah waxa haashan beerad jeeday waha macluuq yahay ilaahay u abuuray ee yar iyo weyn waxa maqaatan hadana ilaahay bariga qonolayoo waa imahayaan oo dhibaamaayaan iyo wakhti wadi gaarin gajaayada duma samare soo osti kiciil gaarin marka ee xambar oo uu iseyin ku xambaalin rifqiga aad عده وحنا وحنا ذاته وحنا كيسه تو وحنا قاله تو شقيسه تو رفادو نيدو حضنا وحى إلهي بندولي سبحانه وتعالى وسألنا له ترى بعض أبدك الجريء برجل رب سبحانه وتعالى نوليه أو مدلبو وترداي النوري وكأي بضنا من دابت دابت بضنا وحنا فليه أو سعة لا تحمله دابته فلا دا تحمله أنقاذنا في قهقش قيسنو الله إرزاق. كان إلهي إلهي إلهي هو يجير جوار الرزق و حين انو حق قال ان كان غير واحد دغنينه هو كان شقي سنه الى الله يجازي وياكم ينكن الى الله يجازي وهو السميع العليم الى هو مدك ما هو وهو الباقي مخلوق واله هو ري صوت هو مقلاق العليم مخلوق ص الى الله وتعالى ولو ولئن من خلق السماوات يا ابو رياضك السماء والارض وسخر الشمس يا سعودسيه قرع ليا والقمر لا يطولن وحدهاين الله سوكرماين في يا سما لا أورش لا أول شدا الله للكن يا أورش وح كذلنا اتفضل ربك قصرا الله يا كان يا waxaa waayay wa sidoo kale daqooba ka dheere laakiin sabana uu يا yimidstaay iya waxaa wada qadad ku taala qulun allah way dhaa ilaahayba subhanahu wa ta'ala sabana uu rawa إلهي eeyo tayaha wada ilaahayba qorrahdo wab إلهي anna yufkun hadda ilaahay saaq gurteen si xaq looga leh inna ilaahay keliga caabuda waxay u bariyaan cid kale oo cid kale u rajeeyaan cid kale u يابصدق هو واسع، أشوف كشوف طيب لما يشتاقوا روح الدانوب هو من عباد الله ويقدر له كذان الله وكيره ياو. ترى سالك يا مصحني ويجتاه روحه لغوا كيره. هذا لا بد أن لا يكفر اللهو، إن من عباد الله ما لا يسلفه إلا الفقر ولو أغني لا كفر ورسول صلى الله عليه وسلم. فالفقر يقام يشكله وهم كفر يعني. ترى غاي لقاعد يا عمر أنت ترى وضد ما الخير ويقدر dadirno إن الله إلهي بكل شيء ilaahi إلهي walba uu qab yahay sawu ay waxa lahayd siyaqan soo kufiayn xan khayr balaalada daaray oo ilaahi uu soo gaaro maro muslimka ahaa marka saa lagu faqeer laga dhigo maxay ilaahi baa waxa uu soo qana wa sadaqayn laga dhawu ku freen ku baa gaani wala ma si إلهي qaba faqeer laga dhawu gaaro ilaahi ka هذا سؤال يا من نزل يا من السماع ما أنبيه فحي أنه به به بيه الأرض يألوك الكل نوري هذا ساته من بعد ما أنتو أبارع يقول أنت كذب لا يقولون وحيبايا الله إلهي يأبحثوا في السوداء إلهي يألوك الكل نوري أنتو كذب قلوا هذا الحمد لله إلهي أذوق التام إنو استوحى سمي إلهي يقول الحمد لله وحق يساعد سيسان بل أكثرهم لا يعفر بل أن يقول عقل بعض المشقيء وساعه قام يهضن إلى غيرك عابودي أو إلى مخلوق وما هذه الحياة الدنيا نرشق أدوم يا ذاك الخربط كل هذا قال ما هذا سلامه عليه وحدا وعيان وحاستي ولا وما هذه الحياة الدنيا الدنيا تنه نرشى ذمها إلا wa mashquul waxay tahay male meshar ruux bariiso inta foga ciyaare oo far ka ciyaare dhaqaajid iyalka halka ku yilaa idi leey waxaan taayb doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryar oo la ay kuwa dadka yara la ay ku wada taawu waa ciyaaru waala wax laga helo male wax lama yaan in dhibaato kale kulanto oo lugu ku waxaan wax kaas halka waxa ku dhaw laakiin waxa haba yaraa ciiduniya waa oo رسيم ما رود وبدل الجدوى وإن الآخرة الدار الأخيرة دار الضمّة اللي هي يدا الحيوان ولا لحم نارش نبتة وعيد لا مدن لا مجبو لا مجا جود لا مكان لا مأم وحان الدنيا كياله من مرح لا محفص لو كان يعلمون هدي أجيهم يدا الدارمة هدي أجيهم هنا يدا نحاكو قال لفين الدون راعان وينو بينك بأليس و وتعالى أخر فإذا ركبوا مركب القرآن في الفلك الدونية دعو الله وبدوا خكعوا إلهي بريان مخلصين لوا يو إلهي بره تلي أدين عبادة فلما نجاهم إلهي مركب بداديوه يبحان إلى البر مركب بدا كبهانه يبرره يبحانه يبرره يبحانه يضاهم يشركون وقال يو الشريك يا يباكي مركب بدا كجيان الوحيدين تهو إلهي كريا أقولوا يو بري مرك ونت أصبح كشرك باستما يين بألي سبحانه وتعال ليكفرو لي بألي سبحانه وتعال حقفريان بما أبدى نامحن سيئين نعرض لأنه هو كفريان نعرض أنسييه ولي تمطعو حرى حيثان وصوف يعلموا بيد بأنه هناك وكفرينتا وحي كردش تمطعو أيدون كايرس كهرى حيثان ويقول لاوان إيا وحو يهي ويبان دونان بأليس فسوف يددهم يعلمونه وقام بوانه او لم يروا مين اركيان انه جعلنا قريح بسجاره الراهض جعلنا هنا يلي حرم امنا حرم امن او هل ما كبق المعيان ومن دخله كان امنا ويتخضف الناس ثم جيدان ومع الكيان ويتخضف ان لدف الناس ضد من فورهم لدي اللي بدي لأيو لقف علينا ايو وهي لدن الله فوره على جبع ايو واحقوه على رسانة الدولة كالو دن أفا بالبادل بادل وأصنام طه مي يؤمنون شما يليانه الله إلهي قساء وقلون نعمه وقلون كأمان كأسية ووحى إهسان ونسي مي يكفرون القفل منه ووحى إلهي قابا سبحانه وتعالى نعمة السين مي أصنام أيه قعموا بقصة مهساني أجلان قريو إليهين وكواسهم مي شما يليانه ولم يلومي ألك أنه جعلنا إليه آمنا ويتخضق الناس وصوما أركان من حولهم حرياره الله أقبل بعضهم يؤمنون وبالنعمة اللعينة يكفرون مخوفين وانا أظلم يا قبل الباب وقعد على مبنى من رأيت ترى أورطة على الله كذب عن دين وإلهي كذب أنا أورطة يأخذ قبل الباب قعد على مبنى مجروح إلهي رب دين كسر مستوى سبحانه وتعالى أو كذا بالحق من حق بيني وإلهي كذب أنا أورطة قعد فنوي أما إلهي حق رسول كيس كتاب كيس حق باسمه أنا وتعالى بيني لما جاءهم أليس أبو عليه سيدنا وعليه سبحانه وتعالى مين هو يتعالى في الجهنم الجهنم جوده هذا متن هو مين هاي الكافر في الجهنم قال القوى هذا واحدونها صفاية إلهي كوبان ووسطا حقها دينيا إلهي وقاهر جودن دوناير جهنم يكبر وغرد ويكونه ينجم كلنا جانين مثوان للكافرين والذين الجاهدوا قوى النفط هذا للجهاد شيطانك للجهاد عالم إله للجهاد جوه تقبلن به طاعا إلهي كد وهي لا يأكل كأنه قصة وري هو الجهد جبان ليمن فينا اللي أجلنا عنا قد ضرطنا وان ينهم حقي حق إيوه هي لا يأكل العرب لا تصل لواحد ينها قلبي بودو بلاي جرين يسمى إيمان رح ضيئا يدرك الجهد وده ونفسي كعيا وها يجعري أو قحب زي وها ينعرد أو شيطان كيوه أنو كأنه فسكت ورد بنت kumal ku bixiyo oo nafta ku bixiyo wajiga ku bixiyo khabiisanana wuu taara rubban qaday ka in raga jeeyo xaqtamad uu kaga jeeyay iiman ki sababnaa haqa wuxuu in aanayna saas ilaayo balan qaday waladiina jahaduu fiina li nahdina nam surrana wa hanana wadada marada jannada ilaahi subhanahu wa ta'ala u furayaw مع المحسنين قوة إحسان كسميو إله يعبدوه سي يوعك ويعبدوه بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم فسورة مكي هي سورة مقواة كذا لا أي نكذا لا أعرف الله من أول بد الروم أول بد ولا جا قائم نور الروم فروم نومن كارلا ولا جا قائم في هذا نعرض يقول قال ماشي وش يصير حق فرص بسكتي أي لا جا قائم نور لجات كار وهم يجون من بعد غلبي انت لا غنم قد بيسقلي وانا قال ما قنتون اه كان دونا جبين دون علو غودا الو بدع السنين وحي قد كان دونان سنوين دهر غرو بد 29 waxay ugu baantay sadaxna ugu yartay bad cilada wa dhowro laba bad toon tay toon baal cashada aba sadaxna fay xareer guudee laakin ta u waa ku ka sagaan la ka soo baxay sadex iyo sagaal inta u dhaxaysay dadawstana ay leeg jireen ayay dhahdeen oo ay ku kaaymo qadayn waad niman ka ruuma alkitabba si dhawayn fursna dab si dhawayn qureys markay markay u qirxan ilaa laga adkaaday ee ruum illaahi subhaana wa ta'aala barakaa saasuurku wixii حفر farxina waxa lagaad kaan doona kuwa adwaalada kale ka tiina ku farxaday muslimiinta rasuulku subhaana wa ta'aala wuxuu ku aydin do walaal marka laba qolood iyo labada qoloba islaam ma baad laakin way ku kala dhawgii nasaas barted ayaha subhaana wa ta'aala wuxuu yiri maanta ay from at kaalan aya muslimiinta farxad doona sidaa koonu u farxaan maalin اي الله لا في اذن الارض ذلكا شيء غدواه حجي غدويه فرص اي دغالمين ذل كودا لجمعات عجب فرص غدويه وهم يغون وهم كين من بعد غلب انت لا قائم نده قد بيستغلبون غير ما كنت وانا كان دونا كيدع السنين السنين طورة غيود بيقو قال ما كنت الله اله هو صون الامر يتصرف اله يستعلم من قبل إنتي روم لقائب النظام يوم بعد إنتي غائب النظام كذبه هوريه قدال بإلهي أمركز قليل ومامل قليل وعددون غالب سيجوه ويوميد المعنى كعي روم غائب النظام بي يفلح المؤمنون فرح الدوان وعنين بغنى إدهان فعيس كسية إدهان بدر هي روم غائب النظام شهر مركزه فرع فرع كهو قدر مضي وذلك يسده هو با غائب النظام إيجونا مركز إلهي سيجوه قاعد كاعد كيش نفس اليله اليله من نفس الاله ينصر الاله يجب ان يشعر الروح دون هو العزيز الرحيم إلهي هو وكسفات وعد الله ماذا يشهون غائب من قندون ووعد الله البلا من لا يخرج الله وعده اله نسمى محمد البلا من كيسا هو بكر رضي الله وانا ملكا عياد كنسوية ديان بوجيه وحفر حنا وعلى قاعد كأندون شرد ان اراد لقاعد كأندون ان لقاعد كأندون انت هو انت لقاعد كأندون وليس يصول كالترش إلا في بدع السنين بألي بدعونا وارتغال إلا أنت يلقى لي أفر صنائية وقلقها الرسول صلى الله عليه وسلم يدلقون قوية أو إله تضبط له وعد الله وبلن إلهي لا يخلف الله وعده إلهي نبوحه بلن قال كما ابو حوي. ولكن أكثر الناس ضدك بلاً فلا يعلمون سامعه إلا يبلاً كيسرون السلوء إياهي أفر السلوء بلاً قاله ضدك بلاً يعلمون ضدك ويقانه وبلاً كونه ظاهراً من الحياة الدنيا waxaa adkeyd ee muuqda ee daahirka korka ah ayey yaqaanan siyaadun kala nooda yaqaan salaasho qoys ayey gaaray daaro lo'dis shila dulka loober saanaac loo sameeyay waxa ay gaalan yaqaan wuum yuu wuum biyow ay laa xirtaa aakhiraa aakharaa haddii ay humu gaafinayo illowseen aakharaa miyey galakina dunka yaqaan lo ah قبل جمي قانا وح وور قيام مي قانا يليل لستم مي قانا سراد مي قانا بين توح أب سهل مي قانا آخر أي وح هذا يحق وح صلوكين حولها أي وشك غمد أرجع أي بسكمي ذيك كيهم الدون هنا كي كسيك يعلمون ويأبجهم ظاهرا وح الظاهر كم غضو من الحياة تبدأ نرش الدون كا وهم بيو بي عين الأخيرة آخر هم أي وغفلوا وإلوفين أو في أنفس الناس أهان تولني أقول كأن العقل كشقيسين ما خلق الله إلهي مقبول السموات والارض وما بينهما السماء الصموف فريعة سواح الحي مفريعة سولك مفريعة سواه إله أبوار مفريعة أقوم فكان روحه إله فوالسماء استق وجديس الحياة مركب دم رأذيه عسوس النقاء أذيه مخلوق سماك صار أوجد من وياه أبوار يوفع أبوار سولك أبوار سواه مخلوق أذيه الذي يسوس أذيه نفق أبوار تحيط مخلوق حياته ثالث كنيس إلهي جربته ورسولنا في الكرام بقالي شمعانه وتعالى نحن طوض وعندما تفكروا مئن الفكران فهم قرارا كاملتهم نفس ما خلق الله خلاه المأبورة السموات يو والأرض هو ما بينهما إلا بالحق الموية وعجل المسمى سمنا يا نلوكا يا وحن يده اليهم سمنا نارهم بعض بقعي سواجي يوم نظروا السمان كضيير في يوم على غير الأرض والسموات و أجل المسلم بإله و أبوه و إنك كتنا وحبظة و من الناس يدد كميدة في اللقاء ربهم رب يقول لكل كيسا يقيا مدى الكافرون و يكون قاربين و أعبونا يدد كميدة على سبحانه وتعالى إلي إله يرتقي ياني والرسول صاريه و حسابيه و إصبعينا لقاحة المارينة و كوفرين و إصابينا و إصابينا في العزة. أولم يصيروا مئة سرعين خير عند الملك وفيا مرك مئة فيهم كيف السبعة كان إهاتي عاقبة الذين هو عرفته من قبله إلى كبر سرورك مستعمر بآل إسماعيل وتعالى ومضيا ضبطا الملك اللي جب بابيه ضبطا واللي هلاقيه يقول خير ديجين سامع في ريا سامر خب قمع هذا قاتم إلهي سبحانه وتعالى لا توصلنون للدنيا وما هنونا كانوا وكوا هرا وحي أحيان فوق منهم يالك هو الحق هذا قوة الحق حب. ويتحبنا واثارو الارض دولك ايه ساميين وشاديين وعمروها دولك ويعمرين اكثر واحد قبل عمره كون واحد وحي عمرين اثارو الارض دولك باي بارا كبوثية اسم كبوثية قول الكبوثية كبوثية وي نوراين اكثر منه عمره انت يكون يجيوغيان ان كبال ان أول بقى قبضنا سوى الوجع ثم نصهم وأقوه على رسول الله عز وجل في على عذر رسول الله عز وجل إلىه فما كان الله إلهي معه في هذا اليوم دواليها لقى ووجد أن نركب لجبر إلهي من ذي و لكن كانوا أنفسهم وحياة النصرة في هذا اليوم كويذ اليم صاو نركب ما في يوم وليس من صنعه وسعيد من وعيد بغير لطقي استجعانه وح كذاعي وح كوم وعلاقات سعيد ورسم عباد الله كمبارك سبحانه وتعالى ركية كوري يوحي كون عيب أو لم يصير في الأرض إلا كمية سعينا فانظر مين, سعين مين مركب في كيف سدى كان إهات عقبت في الذين كوي من قبل إيه كوري ماشي كده من بعيد كانوا قوة هراء وحياة عشان ده قوة درميم وحب قوة نحب ويكبر بالناعم واقتراب بالناعم واقف حول بالناعم وصاروا أرض وقوة هراء للكائن سامي كل خي قطان عالبلا من بكسر واستن وعمرها كل خوي من عمرها قوي وح عامراً وجاءهم قوة حرة ويا وحطهم فصلهم بابل بينات في مكان المركب ولا كان أمثل نبل في مكانه هاي نقاط عقبة للدين قوة عرب تعود ضمن أساو ثمان تسعمية بين رزق في على من هذه النغطة العقبة والسوء عذب انكذبوا إني البنيين باللوع بآيات الله إلهي أعليس وكان وحايا بها آية الله إلهي جسل جنقوق جسسوه ثم كانوا وحايا أحاطى عقبة الذين هو الحلقت والله أصعوه إلهي عيسيه ونصوش البنييه وحنان تلليم السوء الحنان بالنغطة العذب والنغطة انكذبوه بها اللوع عذاب والسوء الله اتقوا الله ما استطعتم وان كنتم بينيان ترتدت اللَّهِ وَكَانُوا وكانوا بِهَا بها يستعذون اعاده اليه وكجشت يوم الله الى يبدئ خلق مخلوقا بالله ثم يعيد اليه واسويل ثم اليه ترجعون حق الى سبحانه وتعالى ما او يوم نعريك بك القرصاني ما نعلم هو بيان ان عدد اي قلع اليو وقرصاني انت حالي سأرد أولا ولم يكن أم أهاني اللهم إياك من شركائهم هو أي إلهي شركاء ذلك أم أهاني الحقه الله شفعاء هو شفعاء وكانوا شركاء ما إذا ألقى إله مين على أساس إله يمر يسمونه وتعال بين تاني فطر عليهم ما بين بين بشتاق ما أنا إله وشرك ولم يكن مأهني صلهم يلا من شركائهم شركاء حق ولا شفعة عوض مأهني والقوس تبعوا إله ويرجع يو إله كله كبري وكانوا حين نغذين وكوي شرك في السماء بالشركائهم كوي إله شركاء كرده جن كافين قوكم خبريو ويوم ما قالوا قتل جنوا فارا كان سواه سافكرنا قونا يوم ولا كرتي ادنك ولا اسخدج كو فاسق الى عاصي او قار هو منافقا يكيس لم ما انت لا اسخدجيمه ولا كلسو عيا دد ولا كرتي فامل الذين امنوا و الى الله يا كتابتي سي رسولتي سي وخل ان لكم يكورن وي عمل الصالحات اعمشوا ونكسنا السميه فوف في روضتين بعره دخد باي باركوا بحجرة إلهي كل الوجهة عجايبة وفرحصية وأما الذين كفروا كوي كفري وكذبوا بآياتنا عالها النجب بيني ولقاء الاخرة آخر, آخر الله كورا انتذب بيني فأولاك كوهة ستيل عذاب عذاب دح يبقى مفضلون للحاضرين يعذاب كالغوحة دينا الغوغل ومي فسبحان الله إلهي باندان حين تمثونا وحين تصبحون وخبر ومنعنا أمر فسبحان الله يصبحوا وهي معناه نزله الله الهي نزله حين وقتك تمسون أذق الله إثنين ثانية وثمانية تسعة ثمانية وسبعة وحن برية ستن تصليح الكارت البدي خير كبري كل تصليح قرآن كور من وصلات أبو الله نعبيسي واتكلوا وصلات الصلاة يسرات فيها آه عشر وفضل غبنا صلاة قفاس إلى يوتك هذا ولو الحمد إلهي و الحمد في السماوات وات السموات كله حمد إلهي ومخلوق السماء كله حمد والأرض للك لحي حمد إلهي إلهي وعشيا إلهي وتعالى إسكالاوي جيل كده ما يخرجوا الزوز شعر وحد خرجوا الزوز كده ما يرون بعشرة وحينه تضيرون وقت الظهير ربع أو بعيسى يخرج وكان بركة وغواخته قيلوا الله إلهي بسم الله وتعالى كله حمد ولو الحمد إلهي بع الحمد إسكالا كله وي في السموات والأرض وعاشيا الى الله سبحانه وتعالى تصبح لي وي سبحانه الله وبحمده اصبح وعشيا خليقا قرر الدوشنه وغالن دنبا ان نقتنا الى الله سبحانه وتعالى قد استوحنا تصبيره يخرج وهو حسن عقله وهي قد دجان صلاه دي وي كل يخرج الله وهو ساره الحي كانول من الميت من نذ بن تحجي من نور ويخرج الميت ميت بالله كسر ساره من الحي منه الحق يسا ويحيي الأرض إليه للك النورية بعد موتها إنت إلي ما تكذب وكذلك ساعدوا للك اللون تخرجون تخرجونه كان أنت لا ينورية أي صابة هنا يخرجوا الحي من المثال أنا بل من قصة مرية وكان حي بميد خلق قصة بحني وكان مرها ميد وميد وشميرت خلق قصة بحي وكنت وميد وشميرت خلق قصة بحي للك كان وميد ونورت قال oo أمي له وسلام كأحصى مع القفس ويخرج دول ميت من الحي ميت بعث كسبا كنت وراء أكثر شو اسمه رأب ميت كافر كافا مم من دليل ويحيي بعد موتها وكذلك تخرجون صلاص إني كلا ينصب منها ومن آياتي إلى آيات روجر علامات كوين إلى أوديس إلى إلهن مديش إلى كلمات ان خرجكم بكميت ان الهيدان ابوري من تراب العرب اكلت ان ثم ثم انت العرب انكا وركذب اذا وقتك انت باذنكم بشر هم باتين تنتشوا ذلك كفاصون عربي او ترى باتي هل oka waxa gelay kaay dunka laga keen oo dunka naxiriiso dhan laga soo qaado waxaan dadku waxay madoow iyo cadan iyo gudood iyo maareen iyo dulka soo saasma saasoo dadkeena noqdeen walaal iyo mid de e duun ka jo yu jiwajudka tal ba bana da mai sanay badan ta bastaan a zaka so baha yaani aya bi do na si had ka sa so kosha we nation biiyo kuji jewa bad name wa te barta badda na mai sana bana data be ng oy waxa we bin waxa sa وحيرا الى اوبر سبحانه وتعالى وَمِنْ اياتي ان خلق لكم ان خلقكم من فراغ ايت الله يوقعها سبحانه وتعالى ان اخلقكم ثم إذا انتم انكم مركب اراد انكم اورنتن هل كل شيء حيدان اذا انتم بشر أن خلق إن إذن أجلكم من الله وتعالى نفتي نبيه لا يقسم أي حوينك نبي العالم بقول ريم زوج نجلاصلا أيوه حجلا قسم أي سجل نفتي ده ذكرنا الجنس ودي ورجع هذا فسيرة واسعين فسيرة ده ده دي ده يبقى عودي كريم إنه ده بنرى وأنا كلاشان هي الدافار كأي جن أي وحن جنس يعني وانسوا تجاين أنا الله إلهي سبحانه وتعالى نعمدي إلهي نحوز وروحه إله لو ويقوم مروان حاج يقول او كيف يقول ريو النبي خلق لكم لاجلكم ان كنتم بوا ورمنا انفسكم حجا النفس نوعا كن كورهي جنسي جن الزواج حق ازواجك لستمر لتسكنوا هل جورك لا الله عليه السلام توسف الدجو بينكم نحيين وابدكي الهي بمسلم حوانا وتأزواجت السجد جد موذتا جعايا اليوم ورعمتا سنحا يخش موذي الروح ينساقون واشجعلان اياه ويسن حريصانا اياه الروح والروحة كالانا وحكم رعا ومتجه على وقاته رايا واشجعله سالهي محلوقا تماما سنحانا وتعال في ذلك أزواجتا وليه النفط الذي انكسمه هذا نصره وقاله لتصمه لا حي ينير لي رأيات لقوم يتفكرون عيذ بقصون إلهي الأجر تو على مدوي وإلهي روح لكن إلهي القوم يتفكرون هؤلاء هي حكليها ويروحها هي لبذا لكن روح إلهي سبحانه وتعالى ااا خويسا افكر إلهي بخوجر ومن آياته حائلها إلهي كمل أن خلق السماوات هو من خلق السماوات, السماوات واختلاف الفانسكو والوينكم بها عريسه كما بين علم المنكه الى انه ميد كينيكل دول هذا الكين يونايتد دول وكانوا عربوا كانوا عجب عجب كنت يقول ربح ميد البوكاو دو كو اوي يا وحين دو يا او هو دو كان عدان كان وكان كان maray kan de o kan jaabi oo kan deereeyo kan raaxad kan de o kan wax la gartamaa sanxana wa taa fa ilaahay ba mid jahow ilaahay ba hamdile ilaahay ba ween weesaa wax u kala garay عرّب كنّو لو قد أطفال لإنسان ألوانكم من الثلاثين إن في ذلك الأعيات للعالم وحا صمد أبورك يدئي مذب كأس خلاصاني لو قد يا أعياتك يريو إله يكون قراني سبحانه علم قلبي عليه سبحانه وتعالي ومن آياتي وحاكمي ذهدنا منامكم سيحد كأب سيحتان بالليل والنهار يا كان لو قد نهارك كان المالكي قيل الشيطان سجن وسخان وابتغاء خبب الهي ايليس كما انت انا ثلاثتان ان فضلت تبيك المالكي تاذرتان الا صفر او دكانك الفرت او بيرال القطه او وكازو نول بحرنا اشرحنا نول بقوم من الاس فذكوا كرثني والهي سبحانه ايات لوغرتو انا سيحتان اين يمانه وعلي اله لوغرتو إن في ذلك رايات لقوم يسمعون هاي الضوء صبا وهاس لكي يوصلون تا يضحك الهي هذا الكيس المغليو ضحك رب سبحانه وتعالى كلام كيس المغليو وجري أي آيات كثيرة وإلهي فوق جنوه ومن آياته حكم إذا يليكم إنه أنتم إلهي البرق اللع خوف الحالات هم وعبسنا يهو إنه هنقر أنتم أنكم نغري وحجارة ويدمجو ويدم بعضه وطبعاً ربه إلهه اللع وربه ربكم ربك داييو إيمد إذا أنكم خير كشي برواقر الجئين لا والله إذا أنكم على سنة هذا الناس حجيني وينجي لأيه وسودي ناسا ما يحق ما انبيه فيحيون له له به به سعد موتها انت عندما تطيع عباره يتكذب ايولا يقولونك ان في ذلك الله لقوم يعقلوه يا عايات كهري ربك الدئه اله سبحانه وتعالى وحيدة عقل عقل ووضع كالشقي السيني اله سبحانه انه انه سيري هدانه هان الهوارس هان, هان وادم ومن آياته айда الى ان تقوم هي كائنات السماء والارض بامر بي سواء تصدع على ذلك سبحانه وتعالى امرك سوتين تاغنوا حب استبدلت ما ركن الهواء ري سايتتهين باي هدا تايو ما بده وجود ما استبدل شو ما صخر رمي سما له ما سيد أم بين الحايب سؤالهم على وكر ثمان سنين وتسعة أنت قوم السماء والأرض بيم كل كن أيضا سلاس إله كم يكذب يذكر ويسكر لا غرق ثم إلى دعاس مركو إلهينية دعوة هالمر من الأرض قور إلا ثم ركوا إذن قير الصباح والله نف والبابير جيك هاي غصة وصباح مساواك بلايين تكير يا كيدنا لو يثور ثم إلى دعاس مركو إلهينية هالمر من الأرض مركوا إلا إذن قير هالمر إذا أنت مجد. إذا وقتك أنتم إذنكم تخرجون وصباح إذنكم نوال بقبره كسبوا يسوع ده إله المفتر والبور كلام رواي ولله إله من مخلوق في السماوات خصا والارض مخلوق الروكان إلهي بع إلهي بع بور إلهي بع عول إلهي بع مروي كل مخلوق ده لو إلهي بع قانسون عذعوه كي حتى عن سبحانه وتعالى شرع يس عذاء صائم دقدرك عذعوه مركو الدنيا ميديه قال خميتة أنا مو جين ليدي مركل جريسي أمي دا يليدي moog مارك اللي جاه كان يبدأ الموج، إلى يبكسه فلوس كواردز، يا قدر كيسوي، هذا الشرح يجلس هات كواردز، وهاي اللي كيسوي، يبدأ الخلق مخلوقه إلى هيك قبل ثم يعيدوا سعر سعر عندن، وهو سعر أنت، أو من عليه أفض، إلى سعر أنت يزيد لنا إن جاه، وحنا كان سعينا، مرة خلنا وطباخ مارك لا يو هو أوراسيو هو عصالة وهو السعير متاهون عليه لكم لا يوافقكم ما أذكر لكن طالع إلى الوية قام يعاقب المرض أنا سويه يا مرص صايصي يا مرضة ما هو وين وله إلهي إله إله المصلوف السف على أعلى أصل ريس في السماوات المخلوق السماوات دحول إله إله سفصره إنه خالقه إنه بعديه إله سفصره والعدد الأول المخلوق الجوه دحيس في لا يحكوله وهو العزيز الحكيم شفات كيس وحكم إلهين إنه إزالة هي إنه غالبها عندنا إن كات كان وحنا إن فات كان حكيمها وحول ما يمشي حبانة له تاسع كميرة سبحانه وتعالى مثل علي سو شفات كيس تاسع كميرة هو عند إله سبحانه وتعالى قال سيناء إله حجم ديس انه إله حبان تا إله يقنا كإيمانك الله سيناء قال على كا كان وح الورد العزيز الحكم ضرب هو إله لكم ينكم مخفر من أنفسكم نفتين اللقاء وبصالحين كثيرا وكان مطر كيه حال لكم ملاذي مما ملكة وحاق الملكة الحجي أيمانكم يكينو أبدو ملكة إذنها من شركة شركة ملاذي وذلك فيما رزقناكم وحاق نسير نبيد الله وذلك أبدوهم قال وابني آذ ساة تحيبوه إليك إلهي بغفوه سبحانه وتعالى كاهوسي شيب وأبدوك أقدر حواله ملكة عدوك لأبدوك أبدوك قول الله المفتدول على siya marke ilaahay oo aan wax walba la leeyahay adigoo ku kan colambid weeyey gaay aan lamidahay okay ala arshi istawa sawx waligaa lanta kul dib barisoonno god waliba subhana allah س إلى سبحانه وحده يش على المخلوق بس والقرية وضد من تقه وقاسه دام وحوله هنا وحوله يلا نكلم سبحانه وتعالى ترى بوجي لكم لأجلكم إن كديت المصطلح بوجي على منفسكم نفسي إن حاجة ومثل إن كي عليه خلكم برادي واقف مما مرق الواحد من في إيمانكم بريالك الواحد من حق ولا كل اللي مش ركاء قوشر كيد الله أو إذا مكوشر كوف في مارز غناك وح Ansi حراء Ansi قدومي منك شيء وعي فأنتم ينكم فيه حوارها سواء ما وصل منك، إيش قصيما هو ما ملان كرده، إيش قصيما هو هو تصرف كرده، تخافونه وتقع سنة هو عضو ماذا؟ خيفة الأمس أن سرحت وقع، صدق إن الحرادوه قوي ليش؟ كنا عز هذا الحواري سرعت أكثرها، حتى عدد خيانته، حساب كوج صاره، أو كدوال خيانته كس وكذا كسر صني سنة، إنه حطوا وش دونه كوج صني، ما كان دون كأي ما كعزة تحواره عدد كتر صار قيد حساب قيد مكعس انا كعدون كنا بالي فهمتم ايدينكم فيه الطوله سواء ايدينك يا ادمه دي وهي موسمتين او تخافون مكعس توا تخيفتكم تخيفاتكم اصلا نفس مثلنا وعزتنا وحركي كلو اي كذلك كانوا فسروا اساسا حيوان وكعبدينا لقوم يعربت عقلي عليه وحجمي تينا الى سبحان الله وتعالى الى هوين ان انا بونك اوين وانا سويخ لولنكر سسر عقلي دا اي او لكن عقلي الى سبحان الله وتعالى دونين يا نبيه عنه لا إله إلا الله تعالى مخلوق خلقنا يوم ترى لكم مثلا من أفسكم خلقكم بريدين مما ملكه وهاي من كذا كل ريدين من شركاء هوشر كأي لاها في مارز أغنيكم وحين فيه وريضوا ملكا مشتركين كويين قوة ريدين من أفانتم يدين كي يجي ويفيه ملكا سواء مؤسمنتين حاجة waka tacerka takhaafoonum oo ma kacsa waadoomada ka khiiftaan fuduka kulsub naxteenna oo ka kale xortaha ee shirkada kula uga abooda xadaal kan fasiraayaal qoomiyada u qabran bal ilaahay subhanahu wa taala ma leh ibra kays in yahay xarriyashay sheekh in tabaa u hayr raa'an waxe فعين بآل إسماعيل راح النفط أو أقول, أقول حسابي فعين شايد أنك أكان بغير علم علم أم بي حوله دفعين فمن يهدي يا يهونون من رفض أضل الله إلهه بالذي شو إلهه الضالين النار قليل نعود بالله من النار يا بعد يا هونون كرف يا كسر دو كرف بايع أقدح جرو وما لهم ملك لا تك إلهه سبحانه وتعالى بالذي ومن نفسي الوحي لي وأول كهنة بعدين أولن كسر لحظة النار تمرك الجال النار تكسر فأقيم وجهك وجهك كتوسي لدين الدين تحنيفا حارصين وحيد بعد الهاردن بتكلّي حنيو دين حق ولا حني فأقيم أخلص وجهك الدينك دين تعلم أبرحتر إيه أما فأقيم وجهك السنديوي وجه كتوسي لدين القائم فأقيم وجهك للدين دين تام كتوسي وجه الله سبحانه وتعالى حق ي كتابك يا دينك دبصا الله سبحانه وتعالى في كتبه سمو جدنا ما وجد marka حق إلى يا حق الدينك وسوجيته الله سبحانه وتعالى بعضك اي وحصلن كوجيتس حنيفن حالط هاي ما الى الى الحق حق في الصلاة حني كصلو حني وخي الله يلزم لازم fadara الله diinta ilaahi allati diinti fadar annas ilaahi ku qabooree alayha dufeed dadko dhan ku qaboore hatta gaal ilaahi ku qaboore oo adoonkan ku yimaade islaamihu gaal kanaa ee فقدران الناس الذاتك أقوى أبوري على هذا الشيء له أو المسلمين أو المؤمنين أي إلهي أدونك كانا ورملك إلهي أدونك إسلامي كوكانا إسلامك هددرين هكذا كنت جبوا عليهم أو لازم لا تدرين الخلق الله إلهي أبوركي سوح بدل المالي فهم قال من إلهي محقاى إسلام ذلك قاسي أدينه القيوم دين تتعصون إلهي سبحانه ودين تسلغو دقانا ألغو دنتي أو إلهي سبحانه وحقه سلوجه س ذلك خاصة الدين وقيمة ولكن أكثر الناس يقولون يعلمون دينة التوصنة ويقلح دينهم بعض الناس يقولون والله أعلم والله